بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها منات إلا أن لكم تذكرون وأنزلنا فيها آيات من منات إلا تذكرون الزانية وذ. والز... فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزامية والزاني فاجلدوا كل سواحد منهما مئة جلدة ولا تأخذ كُنْ بِهِمَا وَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا تَأْفُنْتُونَ واللي يشهد عذابهما طائفا من المؤمنين واللي يشهد عذابهما طائفا من المؤمنين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 وَالذَّلِيلَ لا يَنْكِحُهَا إلَّا ذَلِلٌ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَحُلِّمَ ذَلِكَ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادات فذل دوهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادات فذل فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولا هم الفاسقون وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين دابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله ربور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا هم جزر ولم يكن لهم شهداء إلا وَيُفْتَشَادُ أَحَادِيهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ وشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين وشهادة أحدهم أربع شهادات الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والخامفة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويجرى تشهد أربعة هادات بالله إنه لمن الكاذبين ذَكَرَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا Oh, oh, ذا شر لكم بل هو خير لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الهدر والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم والذي تولى كبره سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً، وقالوا ها. لم يأتوا بالشهداء، فأولئك إن الله. في الدنيا والآخرة لمسكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما تم فيه عذاب عظيم، لمستم فيه ما تخطم فيه عذاب عظيم. إذ تلقاونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. ما ليس لكم به علم إن تلقونه بألزمتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بأفواهكم وَيُحِيطُ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَتَقُولُونَ لَئِنْ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتمون قلتُهم ما يكون لنا أن تكلم بها. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم لكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين baik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 الله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإن والمنكر ومن يتبع خطوات الشيطان فإن أهو يأمر والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمة أتوا ما زك منكم من أحد أبدا، ولولا لفض. من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء قوم وستر أذا على ya dengan orang الخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبون للطيبات طيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون أولئك يقولون لَهُ فِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ لَهُ فِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا غير بيوتكم حتى تستأنسوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حتى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 وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ الله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بلوتا غير مسكونة فيها متاع لكم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 اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَغْدُونَ مِنْ آخَرِينَ وَيَحْفَظُونَ أَبْصَارَهُمْ وَفُرُوجَهُمْ وَلَا كَلَهُ لَا يَدْعُ كَذَا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَافِرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Tidak. Mm -hmm. أعذر لهمن أن مَا سَنُعِينُكَ بِكِتَابٍ مِّمَّا مَلَكَ إِنَّمَا نُقِنْتَ كِتَابَهُ وَاللَّهُ فِيبُهُمْ إِنَّ عَالِمٌ ثَمِّهُمْ خَيْرًا فَكَتِبُوا تيا سي قوم معنا بغاين او دنا تحطونا ولا تسقوا فتايا تكم معنا بالبغاءين او دنا تحطونا ان اردنا تحصنا ولا هنا اللي ترتجو عوضا الحياه في الدنيا ان اودى الاصحون اللي ترتجو عوضا الحياه الدنيا ومن وَلَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ من الَّذِينَ خلوا من قبلكم وموعظة من المتكتين ولدى من ثن نورك كم اكتفي هام ذا جنك انها كوكب الذي ام في دنيا جدتك كأن camburando quando me te arranchim o يوقض من سجرة مباركة زيتونة لا سرقية ولا غربية يوقض من سجرة مباركة زيتونة ولا وَلَا غُرْبِيَّةٌ لَا تَوْكِيَتِوُوا وَلَا غُرْبِيَّةٌ يَكَادُ زَيْتُهَا يُبِيُّ وَلَوْلَا أَنْتَ مَسْتَسْهُونَ لَقَالَ لَيْسَ o mm -hmm. that I need في يذكر فيها اسمه، فيقولون أَذِرُ اللَّهَ الْجُزْعَاءَ يُذْكَر فِيهَا اسمه، ويزكر فيها اسمه، يسبح له. المنى ما والذين كفوا أعمالهم كشغالين بخير يحتبوه الضأن ما يحتبوه الضأن ما أنحت إذا جاءه لم يجده شيئاً يحسب الضال ما الحساب إذا جاءه لم يجده شيئاً لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه لم يجده شيئا ووجد الله يَا الله سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاللَّهُ سَرِيعٌ الْحِسَابِ أَوْ كَذُلْمَانٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُم مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِمْ مَوْجٌ موجه المات في بحر يجي أغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب فوقه موج من فوقه تحاد ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ظلمات فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله نورا فلا له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والسير صاف وأن الله يتبه له من للسماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علي خلاةه وتسبيحه والله عليم بما يفعلون والله عليم بما يفعلون ولله والأرض وإلى الله المقير ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المقير ألم تر أن الله يزدر سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله كما فلم تر أن الله يذجي سحابا ثم يؤلف بينه فتوى الودق يخرج من خلاله ثم يدعوه كذا فتوى الودق يخرج من خلاله فتوى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء. بِهِ وَنَظَرُوا إِلَى وَجْهِهِ فَيُطِيبُ بِهِ بَأَيِّ سيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. سيصيب به من يشاء. يَدُ ثَنَابِرِهِ يَذْهَبُ بِالآفَاقِ يَدُ ثَنَابِرِهِ يَذْهَبُ بِالآفَاقِ إِنَّهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يُنَوِّمُ وَ والنهار. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَاتٍ لِأُولِي الْأَبْرَصَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَاتٍ لِأُولِي الْأَبْرَصَ وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ دَابَّةٍ مِّمَّا فِي الْمَاء وَمَا يُخْرِجُهُ عَلَيْهَا فَإِنَّ لَهُ عَلَى كُلِّ من على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين. ومنهم من ينفي على رجلين ومنهم من ينفي على أرزق ومنهم من ينفي على رجلين ومنهم من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 لقد أنزلنا آيات مبينات لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من ونشاء إلى خراس مستقيم والله يحدي منه نتا يَطُولُ وَأَصْعَى النَّاسُ مَا سَوَّلَ لَهُمْ مِنْهُمْ أَرَأَيْتُمْ وَرَأَيْتُمْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَغْرُورُهُ أَصْحَابُ النَّاسِ وَأَنَّ لَهَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا إذا أرادوا إدّين مؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معربون يَا رَبِّ اجْعَلْ لِي إِلَهًا وَسْتَعِينُ يَا قُدُّوسُ مَا لِيَ إِذَا ظَاهِرُهُ يَمُنُّ عَلَيَّ إليهم الزينين وإن أكل لهم الأقل أقدروا إليهم الزينين أفي قلوبهم مرض أم رجاب يخافون أن يحيث الله عليهم ورسوله أبي قلوبهم مرض أمور بل أولئك هم الظالمون بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا ذهوا إليه رسوله ليحكم بينهم كَمَ تَهَيَّنَ لَهُمْ أَن نَّقُولَ ثَمَنًا وَأَطْعَمَ لِيَ كُلَّ بَادِيَةٍ نَّاهِمٍ آيُونَ نَكُولُ ثَمَنًا هم المسلحون وأولئك هم المسلحون ومن يطلب الله ورسوله ويخشى الله قَالُوا هَٰؤُلَاءِ إِن كَانُوا تَآمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيَّ مَا هُمْ إِنْ آذَؤُوهُمْ لَا يَخُورُ وَأَصْرُهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ هُوَ الَّذِي مَاتَ مَعْرُوفًا قُرْبَ الْقَافِهِ وَكَانَ مَعْرُوفًا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أطيع الله وأطيع وسول قل أطيع الله أطيع وسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملكم تَرَى أَوْطَاءً لَّمْ يَرَ الْعَيْنُ مَا أَنَّى يُنذَرُونَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْيَوْمَ يُنْصَرُونَ وَإِن وما على الرسول إلا البلاو المبين وما على الرسول إلا البلاو المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستمع فَخَلَقَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ يُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ مَا فِي الْأَرْضِ, الأرض كَمَا كَلَّفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ لَعَصْبًا نَّهُمْ بِالْأَعْذَابِ كَمَا كَلَّفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَمَا كَلَّفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَسِّنُونَ أن لهم دينهم الذي اغتبى لهم فمتق لك الذين من قبلهم وليمتق لهم دينهم الذي اغتبى لهم وليمتق إنا لهم ذينه من غير تضالهم ولا يبدلهم منهم بعد خوفهم أمة ولا يبدلنا لهم ذينه من غير تضالهم ولا لَنَا وَلَهُمْ بَدَأَ أَمْرُهُمْ أَن يَعبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا يَعبُدُونَ إِلَٰهًا غَيْرِي وَمَن كَسَبَ سَيِّئَةً فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِكَافِرٍ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَتَيْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ يَا كَثِيرَ تَوَاصِي وَسُولًا ترحمون لعلكم تُرْحَمُونَ وَأَذِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَأَذِنُوا لَهُمُ الْحُرِّيَّةَ وَأَطِيعُوا سَنُذِيقُ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ الْعَظِيمِ لَا نَفَرَحُ فَرِحِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَضُّوا عَلَى أَنَامِلِهِمْ مِنَ لا أحسن نصير ولا أحسن نصير يا أيها الذين آمنوا ليستزينكم الذين ملك أنالكم والذين لم يبلغوا الحلم.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 قوم صالحا سنول والذين لن ندعوهم الى المعنى من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة الأنشاء من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم الله وكرا من بعد ثلاث ويساء ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم زناح بعدهم تَرَاوَىٰ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَالْغُرُفِ ۚ تَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْأَثَرِ ۖ قَالُوا ذالك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ذالك يبين الله لكم الآيات والله وَإِذَا ضَلَّ قَوْمٌ أَوْ قَسُوا مِنْ قَوْمٍ قُومُوا الْحُلُمَ فَيَسْتَأْنُونَ كَمَا كَذَّبَ الَّذِينَ قَدْ لَهَبَ وَإِذَا بَدَا لَهُمُ الْأَطْرَافُ قُومُوا أَوْ لَوْ مَا تَرَى مِنْ لَا نَارَ إِلَّا نَارُ اللَّهِ هَذِهِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ فَهَلْ تَدَّبَّرُونَ الله عليم حكيم. والقائد من النساء التي لا يرضون مكاحا فليس عليهن جلاح. والقائد عَلَيْنَا مَذْنَحٌ أَيَّ ضَعْفِ النَّاسِ يَدَهُ مَغَيَّرٌ مُتَدَرِّجَاتٍ بِجِينِهِ فَهَلْ أَيُّ سَوَادٍ يُذْكُرُهُ أَوْ وَمَا صَنَعَ الْبَرَايَا تَشْكِيهَا وَأَنَّ يَسْتَعِفَّ نَخْوِي لَهُنَّ وَعَنْ غَضَبِهِ لَا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرض حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرض حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرزوا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على المريض حرزوا ولا على أنفسكم أن تَأْقُولُ مِنْ بُلُوَتِكُمْ أَوْ بُلُوَتِ أَبَائِكُمْ أَوْ بُلُوَتِ أُمْمَاتِكُمْ أَدْخُلُ مِنْ مَا حِسَّكُم أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ, أخواتكم أو بيوت, أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بلوتي أخواتكم أو بلوتي أعمامكم أو بلوتي عماتكم أو بلوتي أخواتكم أو بلوتي أعمامكم أو بلوتي ما فيكم او بيوت اخوانكم او بيوت خالاتكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوانكم او بيوت خالاتكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميع أو أستأذن. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميع أو أستأذن. فَإِذَا دَخَلْتُ بُلُوتًا فَسَلِمْ وَعَلَى أَفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَإِذَا دَخَلْتُ بُلُوتًا فَسَلِمْ وَعَلَى من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم Nuh Nuh وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وإذا كانوا الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون اِذَا سَنُوكَ لِبَعْضِ مِنْهُمْ فَذَلِكَ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاِذَا سَنُوكَ لِبَعْضِ فأذن لمن شئت مِنْهُمْ فَذَلِكَ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَ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 قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذة. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذة. فَلْيَحذّرَ الَّذينَ يُخالِفونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ فَلْيَحذّرَ الَّذينَ يُخالِفونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ألا؟ لله ما في السماوات والأرض ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا قد يعلمنا أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئون والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم